والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن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 وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنَّا معكم إِنَّمَا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال فقال ان باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم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 قل نهبطوا منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خاردون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 يَنَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَا الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالمون ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وَأَنْزَلْنَا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا دخلوا هذه الْقَرْيَةَ فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟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 وَإِذْ قال موسى لقومه إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أَعُوذُ بالله أن أَكُونَ من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر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 وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى, القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العجل بِكُفْرِهِمْ قُلْ بئس ما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ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 ولتجدنهم أَحْرَصَ الناس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أَحَدٍ لو لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدو لجبريل والجبريل نزله على قلبك بإذن الله فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين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 كذلك قال الذين من قبرهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَّهُنَّ قال إِنِّي جاعلك للناس إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا الها واحدا ونحن له مسلمون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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبيون من ربهم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 ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم امنا ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنتعلم من يتبع الرسول مما ينقرب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الذين أُوتُوا الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض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 وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا إنا, لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة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 اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات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 ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراه العذاب وتقطعت بهم الاسباب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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أَوَلَوْ كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه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 ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالغفر فما أصبرهم على النار فما اصبرهم على النار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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى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 أجيب دعوة الداع إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم هن رباس لكم وأنتم رباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة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 ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبره لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قريب يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ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 فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وبنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمَّةٌ مؤمنة خير من مشركاتِه ولو أعجبتكم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 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم, شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وَإِنَّ عزموا الطلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قروء وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنْ إِن كُنَّ يؤمن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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا, إلا ان يخافا الا يقيما حدود الله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 وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ, أن ينكحن أزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف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 واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أَوْ تفرضوا لهن فَرِيضَةً ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبر أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاة وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إِنَّ الله لذو فضل على الناس ولكن أَكْثَرَ الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أَنَّ الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ بني بَنِي إِسْرَائِيلَ بعد بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُ لنا لَنَا مَلِكًا في فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ كتب كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَنَّا تُقَاتِلُوا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 وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين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 فلما جاوزه هو والذين آمَنُوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم مناق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قالوا ربنا علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي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 يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خاردون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 واعلم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبْتٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سنابل فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبْبٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَرِيمٌ الَّذِينَ أموالهم في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أدل لهم أجورهم عند, عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولاهم يحزنون.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 وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير, لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف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 تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمرر الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمر الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أَقْسَطُ عند الله وَأَقْوَمُ للشهادة وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ترتابوا إلا تَكُونَ تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا وَلَا تبايعتم ولا يضار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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض